أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتفتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين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 قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقران يؤدي ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه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 فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في